وَإِن تجَعَل بِالقَوْل فَإِنَّهُ يَعْلَم السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ لَهُ لَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ تَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لعلي آتيكم منها بقبس لوجدوا على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنَيَ أَنَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي إِنَّنَيَ أَنَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بِهَا واتبع هواه فتردى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 ايه تخرج بيضاء من غير سوءنا ايه لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة, وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أَزْرِي وأشرك في أَمْرِي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إِنَّكَ كنت بنا بصيرا قال قد انتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى إِذَا فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشين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 فلبثت سهين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبنت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي ولا تنيا في ذكري اذهبان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 قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قد وحي إلينا أن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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم لغضم هذا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء السماء ماء فأخرجنا به من نبات شتى قلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَأَيْنَا هَوَىٰ أَغْيَانَهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 وَقَدْ خَابَ مَنْ ابْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَصَرُ النَّجْوَةُ قَالُوا إِنَّهَا ذَنِيلَةَ حِرَانِ يُرِذانِ أَنْ, أن يُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْيِمَ ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى قال بلى القو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعلى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 لا ا له قبل أن ذاذر لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا وَلَا أُصَلِّ لَكُمْ فِي جُزْءٍ نَّصْلُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَنْ جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا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 والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم, فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها لنهار قالدين فيها وذلك جزاء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 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ مَن أَعْمِلِ الصَّالِحَ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَى قَالُوا إِنَّ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 افصاض عليكم العهد امرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى وَلَيَأْهُنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ظَنُّ أَلَّا تَتْبَعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ بُنَيَّ مَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من ثل الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة تَقُولَ تقول لا مساس مَوْعِدًا لك موعدا لم تخلفه وانظر الَّذِي إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لا في اليوم من أسبأ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أَعْلَمُ بما يقولون إذ يقول أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً لبثتموا إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 وَإِنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ تُلْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوْمٌ فَتُهْمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَآ تَمَرَّدَا بِرَبِّهُمَا فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى افلم يهد لهم كمهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها وبناء آل الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 وَأَمْرَ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ ما في الصحف لولا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع فَنَتَّبِعَ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 ودقى الله العظيم